أيها الفتاة السعيدة أسأل الله أن تنطبق عليك هذه الكلمة في الدنيا وفي القبر عند الله سبحانه وتعالى أنا أعرف أنك تأثرتي وهذا ليس بغريب